<تصفيق> إنا محمد الله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أبسنا وسيئات أعمالنا من يهدد الله فلا انضد له ومن يهدد فلا هاده له وأشهد أن لا, لا إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبور ورسوله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 V kuldah videti, da imamo moralno, v kuldah na